ان الله شديد العقاب ما قطعتم من دينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عَلَيْهِ من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افى الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول فللله وللرسول ولد القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا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 أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله